وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 ثم رددنا لكم الجروة عليهم وأمزدناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نسيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعث الاسره ليسوء وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدعوا ما علوا تتديرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عثتم عدنا واجعل جهنم للكافرين حصيرا إِنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقرم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجوا كبيرا وَأَنَّ الذين لا يؤمنون في الآثرة لَهُمْ لهم عذابا وَيَدْعُو ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان حجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مدصرة لتبتغوا فضلا من ربهم لتبتروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السين والحساب وكل شيء فصلناه تفصينا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه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 ومن ضل إِنَّمَا يضل عَلَيْهَا ولا تدعواز رسول وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا مثلما امرنا بك قريه امرنا مثل فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القول من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده قبيرا بصيرا من كان نريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمث هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ونظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآفرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تدعى مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مقدولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 ولا تنحهما وقل لهما قل كلمة وقل لهما جناح ذو اليمين الرحمة وقل رضي رحمهما كما رضي عن ربكم أعلم بما في نفوسكم إن, إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وبنى السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذرين كانوا إسوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تحرضن عنهم فتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كلا البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّ كان هُوَ كَانَ بصيرا ولا تقتلوا وَلَا تَقْتُلُوا أُمَّهَاتٍ قَنَّاتٍ إِلَّا نحن نرزقهم نُّزِغَتْ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 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصة المستقيم ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السمع وَالْبَصَرَ والقؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرط الأرض ولن تبلغ الكبال طولا كل ذلك كان سيئه وعند ربك مكروها ذلك مما ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله اله الا اخرقه القات جهنم ملوم من مدحرا اف اش فخذ من الملائكة إنافا إِنَّكُمْ لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا الْقُرْآنِ ليسكروا وما يزيدهم إِلَّا نفورا قل لو كان معه كَمَا كما يقولون إذا لبتغروا إلى في العرح سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع وَالْأَرْضُ وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقوه وفي آذانهم غطرا وإذا بكو ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجغى إذ يقول الظالمون, إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا وجلا مسحو انظر كيف ضردوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ووفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا شجارة أو حديدان أو خلقا مما يتقر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينفقون اليك رؤوسهم ويقولون متى هم قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا به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 ولقد فضلنا بعط النبيين على بعط وآتينا داود دبورا قل دعوا الذين زعمتم من دوره فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدَعُونَ يَبْتَضُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُوا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَطَاطُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا وَإِنْ من قرية إِلَّا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا بها الأولون وآتينا سمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تصريفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا جتنة للناس وشدرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اتبذوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأت واسجد لمن خلق سقيما قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتا الى يوم القيامه لاحسنك ان ذريته الا قليلا قال اذهب فمن سبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موصورا واستفدد معي تقعت منهم بصوتك وأذهب عليهم بخيلك ورحلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلكة البحر لتبدروا من خضله إنه كان بكم رحيما وإذا أمسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أحرقتم وكان الإنسان كفور أَفَأَمِنَكُمْ أن يعصف بكم جانب الفرد أن يغسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا ان امنتم ان يعيدكم فيه داره اخرى فنغسل عليكم قاصفا من الريح فنغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد شرمنا بني آدم وحملناهم في البد والبحر ورزقناهم وَرَزَقْنَاهُمْ الظلام وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفقينا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولا يقرؤون كتابهم ولا وَلَا فكيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في أَعْمَى أعمى وأضل سبيلا وإن لَا ليكيلا عن الذي أوحينا إليك لتستري علينا غيره وإذا لا استخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليس قِذُونَكَ مِنَ الْعُرْقِ يُقْرِئُكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يلبسون خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا تقم الصلاة بذلوك الشمس إلى وسفر آن الْفَجْرِ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربك لأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إِنَّ الباطل كان دَهْقًا وَهُنَّزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء إِنَّهُ للمؤمنين لِلْمُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يزيد لِيَ مِنَّا إِلَّا قَسَرَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَبْأَسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ على ربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من رب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 بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صررنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تسجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نسيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تسجيرا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخوف أو ترطى في السماء ولن نؤمن لعقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان رب هل كنت إلا بشعر وسولا وما منع الناس أَن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى بحث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكته يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم, لنزلنا عليهم من السماء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على أدوههم عميا وبخما وصما مأواهم جهنا كلما خبزدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا إذا كنا عظاما ووفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خذا ربي إِذَا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان خسورا ولقد آتينا موسى تسع آيات البني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظن فَإِذَا الْعَارُونَ مَسْجُونًا فَأَرْسَلُوا دَائِنًا يَسْتَذِلُّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ معه جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ إِلَىٰ رائل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم بسيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وَمَا إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مفف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا الذين اوتوا الحلم من قبله اذا مثل عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لنا ويخرون للأبطاء يبكون ويزيدهم خشوعا ولدعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الشسنى ولا تجهر في صلاتك ولا تقاتل فيها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المجل